أيها الإخوة هو الشريط الرابع وخمسون من تفسير سورة آل عمران كيف؟ يعني نقول سنة فات محلها القائد أن السنة إذا فات محلها سقط خير الشعب بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القر هذا ممتد درسة سلحة وأخذت فوائدها طيب من أي من الفوائد نعم قال الله عز وجل لئينا استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح إلى آخر من فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضيلة السحابة رضي الله عنهم وأنهم بما معهم من الأعمال نالوا خيرية هذه الأمة لأنهم سجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح وقد بينا في التفسير أن أهل مكة المشركين لما لما انصرفوا من أحد ندموا على ما حصل وقالوا لماذا لن نرجع ونقضي على محمد ونسبي ذراريهم ثم تركوا ذلك عادل وقال في العام وقالوا في العام القادم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لله لقوله الذين استجابوا لله والرسول ومعلوم أنه لم ننزل الوحي بأمرهم بالخروج إلى المشركين وإنما الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن المصائب محبك لمعرفة الرجال وذلك أن هذه المصيبة التي حصلت في وحد كانت محكاً للصحابة رضي الله عنهم لأنه لولا فضلهم وميزتهم على الخلق ما خرجوا بعد أن أصابهم القرح ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما عملوه فهو من الإحسان لقوله للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ولم يقل لهم أجر بل الذين أحسنوا منهم ويحتمل أن يكون هذا القيد قيدا تخصيصيا يعني أن الذين استجابوا الله والرسول منهم من أحسن واتقى ومنهم من حصل منه بعض الحلاف مثل الأرمات الذين جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام على الجبل فإنهم أفض الله عنهم لم يحصل منهم إحسان كما ينبغي ولا تقوى ومن فائدة هذه الآية الكريمة فضيلة الإحسان والتقوى لقوله لهم أجر عظيم وقد بين الله سبحانه وتعالى شيئا من أجل الإحسان والتقوى فقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل لأنه لا شك أن التقوى لسان من أعظم عمل الأرض فكان ثوابها عظيما ثم قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الذين هذه عطف بيان. أخذنا فوائدها كان شرحنا فصلناها طيب من فوائد هذه الآلة الكريمة بيان أن المؤمن كلما ضاقت عليه المصائب فإنه يلجأ إلى ربه ويزداد إيمانا به قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسب الله ونعم الوكيل ونظير هذا قوله تعالى ولما رأى المؤمنون الحساب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليم فالمؤمن كلما أصبت النكبات والمصائب ازداد إيمان بالله ومعرفة به ومن فائد هذه هذه الآية الكريمة جواز إرادة الخصوص بلفظ العموم وأن هذا أسلوب لغوي لا يخرج به الإنسان عن قواعد اللغة العربية لقوله الذين قال لهم الناس والقائل واحد إن الناس قد جمعوا لكم والجامع لهم بعض من الناس نعم ومن فائد هذه الآية الكريمة أن المؤمن المؤمن حقا لا يهمه أن يجمع له أعداء الله لقولهم، لقوله تعالى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ومن فائده أن الحسب هو الله وحده ولا أحد معه. لقوله حسبنا الله ولم, يقل ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله بل قالوا حسبنا الله وحده فالله وحده والحسب كما أنه وحده متوكل عليه وبهذا نعرف أن قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أن من في قوله ومن اتبعك معطوف على الكاف في قوله حسبك وليس معطوفة على لفظ الجلالة حسبه الله لأنه لو لأنها لو عطفت على لفظ الجلالة لكان المعنى أن الله حسبه ومن اتبعك من المؤمن حسبه وليس الأمر كذلك وإنما حسبه وحسب من اتبعه هو الله عز وجل نعم ومن رأيه الثناء على الله عز وجل بكونه وكيل العباد، أي حسيباً لهم عمدةً لهم لقوله ونعم الوكيل ومن فوائدها إثبات اسم الوكيل لله لأن تقدير الآية ونعم الوكيل هو وقد ذكر الله تعالى في آية أخرى أنه على كل شيء وكيل فالوكيل من أسماء الله ومعناه المتكفل بشؤون عباده وليس معناه القائم بالأمر نيابة عنه ده بل معناه المتكفل بشؤون العباد ثم قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء من فوائدها قول فانقلبوا أي هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول وخرجوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقتال هؤلاء الكفار الذين بلغهم عنهم أنهم مجمعون على الكره على المسلمين خرجوا فلما بلغوا ما بلغوا من الطريق بلغوا حمراء الأسد وجدوا المشركين قد ذهبوا قد ذهبوا لأن المشركين صرفهم الله وقالوا نرجع في العام القادم يقول عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل انقلبوا يعني عائدين إلى المدينة بعد أن وصلوا إلى حمراء الأسد انقلبوا بنعمة من الله ما هذه النعمة النعمة أنهم سلموا من من ملاقات العدو ولم يحصل حرب لماذا؟ لأن العدو مضى في سبيله ولم يرجع وعما قوله فضل ففسرت بأن المراد به فضل الجهاد وأن الله كتب لهم بهذه بهذا الفروض أجر غزوة كاملة فسلموا من الحرب ونالوا ثواب المجاهدين وقوله لم يمسسهم سوء أي لم يصبهم ما يسوء لا من جهة عدوهم ولا من جهة أحوالهم بل كانوا على أحسن ما يرام ذهاباً ورجوعاً واتبعوا رضوان الله فيها قرعة رضوان ورضوان بضم الرأى وكسرها، وما اتبع رضوان الله اتبعوا ما يرضي الله عز وجل. بماذا؟ بالاستجابة للرسول الله صلى الله عليه وسلم. بالاستجابة لله ورسوله. فإن الاستجابة لله ورسوله سبب لرض الله عز وجل. أصل الله يجعلني وأياكم من من أضعني. نعم. رضوان الله والله ذو فضل عظيم. والله ذو فضل بمعنى صح. فضل عظيم على العباد في الدنيا والآخرة ومنه أن تفضل على هؤلاء بأن انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمس السنسوء من فواجه هذه الآلات الكريمة فضيلة هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول بما أصابهم من التواب ومنها أن الإنسان إذا عمل العمل وسعى فيه ولم يكمل كتب له أجره كاملا ولهذا شواهد منها قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم. فالإنسان إذا سعى في العمل ولكنه لم يدرك فإنه يكتب له أجر كاملا حتى طالب العلم لو مات قبل أن يدرك ما يريد من العلم فإنه يكتب له ما نوى لأنه شرع فيه وعمل ما يقدر عليه. فيناله العجب ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرضا لله من أين أخذ من قوله رضوان الله والرضا صفة من صفات الله الحقيقية وهي من الصفات الفعلية لماذا؟ لأن القاعد عند السلف أن كل ما يتعلق بمشيئة الله من الصفات فهو صفة فعلية والرضا يتعلق بمشيئة كل صفة معلقة بسبب فإنها بلا شك تتعلق بالمشيئة فرضوان الله معلق بإيش بفعل ما يرضيه وعلى هذا فتكون هذه الصفة متعلقة بمشيء. أرأيتم ماذا يفسر أهل التعطيل قضى يفسرونه بالثواب بالثواب لأن الثواب شيء منفصل بائن عن الله ما هو مصباته مخلوق مفعول أو يفسرونه بإرادة الثواب لأنهم يثبتون الإرادة أما الرضا نفسه فإنهم لا يثبتون ولا شك أن هذا أعني تفسير الرضا بإرادة الثواب أو بالثواب نفسه لا شك أنه تحريف للكلمة عم مواضحه ويا سبحان الله كيف يثبت الله لنفسه أنه رضي ونحن نقول لا رضي يعني أتا أو رضي يعني أراد أن يثين هل نحن أعلم بالله من نفسه؟ أبداً والله ما... ما نحن أعلم إذن نحن نثبت رضا الله حقيقة وأنه صفة من صفاته البعلية التي تتعلق بمشيئته ولكن هل رضاه كرضانة؟ لا تقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فكما أن سمع وبصره وحياته وعلمه وقدرته لا لا تماثلها قدر المخلوقين وكذلك هو لا يماثل المخلوقين فكذلك الرضا والفرح والعجب وغيره ومن فائد هذه الآية الكريمة إثبات اتصال الله عز وجل بالفضل العظيم العظيم في كميته العظيم في كيفيته أما في كيفيته في كميته فإن الله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها وجعل جزاء الحسنة عشرا إلى سبعمائة إلى أضاف كثيرة وأما في كيفيته فقد قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان مخوف وأولياء إنما أداة حصر والحصر عند العلماء إثبات الحكم للمحصور فيه ونفيه عما سواه إذن فهو بمنزلة نفي وإثبات وله طرق يعني الحصر ليس له طريق واحد فقط له طرق منها إنما ومنها تقديم ما حق التأخير ومنها النفي والإثبات مثل لا قائمة إلا زيت ومنها إذا كانت الجملة السنية معرف طرفا إذا كانت الجملة السنية معرفا طرفها نعم وهذا معروف في كتب البلاغة. إنما لكم الشيطان يخوف أوليائه يعني ما الشيطان إلا مخوف لأوليائه وقوله ذلكم تضمن إشارة أي محنوك الله أي مشارا إليه ومخاطبا تضمن إشارة ومخاطبا الإشارة ذلكم الذى والمخاطب الخطاب الكاف الإشارة بحسب المشار إليه والكاف بحسب المخاطب فإذا طلبنا من خالد النزال أن يشير إلى جماعة مخاطبا جماعة من الذكور أن يشير إلى جماعة من الذكور مخاطبا جماعة من الذكور. هاه؟ أولئك لا. أولئكم لأن المشاريع جماعة أولئك والمخاطب جماعة تأتي بالـ كذا بالـ بالـ من خليل أن يشير إلى جماعة ذكور مخاطبا جماعة إناث. نعم، أن يشير إلى جماعة ذكور مخاطبا جماعة إناث. إسمه <تصفح> يفكر. الملك أن يشير أجمع الدقور مخاطبا جماعة إنا ولا يكون ولا كنا هكذا يقول صح صحيح صحيح ولا مشار إليه جماعة دقور كنا النول النسوة ولا كنا ها لا لا وشد طيب إذا معناه لازم نأخذ تمرين معنا مثل هكذا طيب عشر إلى اثنين مخاطبا اثنتين خالق عشر إلى اثنين مخاطبا اثنتين هه ايه ذلكما ذلكما صح عبد الله ذانكما صح ذاني هذا مثنى والكاف والميم الف مثنى مخاطب طيب اشر يا خالد إلى جماعة نسوة مخاطبا جماعه النساء كيف ولات من لا كيف شل مطلوب نسوا تخاطب المجموعة طيب وفي شرء إلى نسوا تخاطب شمعة نسوا ولايكن شتول صحيح ولايكن طيب يلا فوات عشر إلى مثنى مؤنث إلى مثنى مؤنث مخاطبا جماعة ذكور. هيه؟ إيش تيني؟ تيني. تاني؟ لماذا نصبت؟ تين. تاني. تانيكم تاني صح صحيح لا صحيح, صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. مثن مثنى مؤنث, مؤنث. ثاني ايه ايه المخاطب جماعة ذكو صح طيب على كل هال أنتبه يا جماعة اسم الإشارة يراعى به إيش لا يراعى به المشار إليه والكاف يراعى بها المخاطب في اللغة العربية ثلاث لغات اللغة الأولى أن يراعى المخاطب إفراداً وتثنية وجمعا مذكرا ومؤنثا فتقول ذلك مخاطبا رجل واحد ذلك مرأة واحدة ذلكما مخاطبا ذلكما مخاطبا جماعة نسمة ذلكما مخاطبا جماعة ذكور فالكاف تتبع المخاطب اسم الإشارة يتبع المشار إليه أنا قلت في اللغة العربية بالنسبة للكاف ثلاث نقاط الأولى أن يراعي المخاطب في الكاف وتحول إلى حسب المخاطب الثاني أن تكون بالكاف بالكاف المفردة مفتوحة للمذكر مكسورة للمؤنث فتقول مخاطب جماعة الذكور ذلك مخاطبين اثنين ذلك مخاطبا واحد ذلك في النصوة كاف منفردة لكن مكسورة تقول ذلك تخاطب مرأة واحدة ذلك تخاطب مرأتين ذلك تخاطب جماعة النصوة هذه كم لغة لغتان الثالثة فتح الكاف مطلق فتقول لأي واحد فاضل تقول ذلك وهذا باعتبار المبتدئين هاه أسهل افتح الكاف ولا قلتك حزق لهذه الورقة نعم طيب يقول عز وجل إنما ذلكم وشرع هنا راعى في اسم الإشارة المخاء المشرقي هو الشيطان واحد وراعى في كاف الجماعة المفاطبين فقد إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء الشيطان يجوز في إعرابها وجهانه الوجه الأول أن تكون خبرا للمبتدى ذا والثاني أن تكون بدلا منه وعطف بياء فعلى الأول يكون جملة يخوف في موضع نصب على الحال وعلى الثاني تكون جملة يخوف خبر المرتد وكلهما صحيح فالشيطان يخوف أولياء وقول يخوف هي معروفة أنها تنصب مفعولين تنصب مفعولين بالتحويل أين مفعول الأول المفعول الأول محذوف وتقديره يخوفكم أولياء وأولياء هنا من المفعول الثاني وليس المعنى أن يخوف أولياءه المعنى أنه يخوف الناس من أولياء فيكون المعنى يكون على هذا المفعول الأول محذوف والثاني هو الموجود والتقدير يخوفكم أولياء أي يعظمهم في صدوركم حتى تخافوهم وتترك الجهاد وتترك الدعوة لأنكم تخافون منهم بسبب تخويف الشيطان وقول أولياء من أولياؤهم أولياء الشيطان كل مجرم وفاسد وملحد وكافر هؤلاء هم أولياء الشيطان كما قال تعالى لا تجد قوما من بالله من لا قبل يقول عز وجل ألا إن حزب الشيطان هم الخاصرون أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاصرون فكل كافر ملحد فاجر فهو من أولياء الشيطان وقوله فلا تخافوهم أي لا يؤثر فيكم تخويفا تخويفا فتخافون منهم وخافوني إن كنتم مؤمنين لا تخافوهم فيؤثروا عليكم هذا بترك الجهاد وخافوني فلا تتأثروا بهم وجاهدوا ولا هم منهم إن كنتم مؤمنين هذه إن شرطية وقد مر علينا أن لعلماء العربية فيها وجهان الوجه الأول أنها جملة شرطية لا تحتاج إلى جواب لأنه مفهوم مما سبق وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله والثاني أنها تحتاج إلى جواب وأن جوابها محذوف معلوم مما سبق أي فلا تخافوهم إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم طيب في هذا العلد الكريمة بيان شدة أداوة الشيطان لبني آدم حيث يرعبهم ويخوفهم بأولياء ومن فائدها أن الشيطان يدافع عن أوليائه بل يهاجم بهم يهاجم بهم لقوله يخوفكم أولياء ومن فائدها أنه يجب على المؤمن أن لا يخاف من أولياء الشيطان لقوله فلا تخافوهم وخافوني كنت كنتم مؤمنين فإن قال قائل الخوف أمر طبيعي يعتر الإنسان عندما يرى ما يخاف ويسمع به ولا, ولا يستطيع مدافعته فالجواب عن ذلك يقال بل يستطيع مدافعته بأن يشق طريقه الذي أوجب الله عليه ولا يهتم بأحد وإلا فمن المعلوم أن طبيعة الإنسان الخوف مما يكره لكن نقول امضي لسبيلك ولا تلتفت فقول فلا تخافون وخافوني أي لا يؤثروا خوفهم فيكم شيئا وخافوني لأنكم من جهاد عذبتكم ومن فائد هذه الآية الكريمة أنه كلما قوي إيمان الإنسان بالله قوي خوفه منه لقوله إن كنتم مؤمنين ومن فائدها أيضا أنه كلما قوي الإيمان بالله قوي الخوف منه وضعف الخوف من أولياء الشيطان لقوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ثم أعلم أن العلماء رحمهم الله قالوا إن الخوف انقسم إلى أقسام الخوف الأول خوف العبادة وهو خوف السر الذي يخاف الإنسان فيه شيئا خفيا كخوفه من من الميت من الولي الميت أو من الشيطان أو ما أشبه ذلك وهذا عبادة ولا جزء إلا الله عز الثاني خوف طبيعي يأتلل الأساس بسبب وجود ما ما يخاف منه وهذا لا يلام عليه العبد إلا أن يكون سببا في ترك واجب أو وقوع في محرم وإلا فإن العبد لا يلام عليه وقد وقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال الله عن موسى المدينة خائفاً يترقب وقال, وقال, وقال سبحانه وتعالى يخاطب موسى حينما ألقى عصاه فإذا هي حية النساء قال أخذها ولا تخف وقال عن موسى حينما اجتمع السحرة له قال فأوجس في نفسه خيفة موسى وقال عن إبراهيم لما جاءت الملائكة ولم يأكلوا نعم فلما رأى لا تصل إليه نكرهم وعوجس منهم خيف قالوا لا تخبر والآيات في هذا الكثير فالخوف الطبيعي من طبيعة الأسان ولا يلام عليه العبد إلا إيش؟ إذا تضمن ترك واجب أو فعل محرم القسم الثالث خوف الجبناء خوف الجبناء وهذا هو المشكلة الجبان يخاف من كل شيء حتى لو حركت الريح سعفة لقال هذا صوت مدافع. لماذا؟ لأنه جبان لأنه جبان، ولهذا لا يأتي النوم كما قال تعالى فيما سبق ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة المعاصمة هذا القسم الثالث يجب على المؤمن أن يطارده ما أمكن أن يطارده ما أمكن لأن المؤمن ليس بجبان المؤمن قوي ومن أكبر أسباب دفعه أن يذكر الإنسان ربه عز وجل فإن بذكر الله تطمئن القلوبه وتزول الكروب وينشرح صدر المرء ويزول, ويزول عن الخوف والرعب والذعر فهذه أقسام الخوف كم خوف إبادة وخوف طبيعة وخوف تغرب نعم طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخوف من مقتضيات الإيمان ومستلزماته لقوله إن كنتم مؤمنين ثم قال تعالى ولا أحزنك الذين يسارعون في الكفر في قوله يحزن قراءتان القراءة الأولى يحزنك من الثلاثي حزنه يحزن والقراءة الثانية يحزنك من الرباع أحزنه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أن يسارعون إليه ولكنه عدا يسارع بفي إشارة إلى أن هؤلاء يسارعون إلى الكفر ويتوغلون فيه انتبه وهذا من باب التضمين وقد مر علينا أن علماء النحو اختلفوا فيما إذا عج الفعل بغير الحرف المعتاد، فقال بعضهم إن التجوز في إيش؟ في الحرف، وقال بعضهم إن التجوز في الفعل، والفرق بين القولين أنه على القول الأول نحول معنى الحرف الموجود إلى الحرف المناسب للفعل، وعلى الثاني نحول الفعل إلى المعنى المناسب للحرف. فهمتم يا جماعة؟ وأ وأوضح مثال لذلك قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله المعروف أن يشرب تتعدى بمن وهنا تعدت بالباء فقال بعض النحويين الباء بمعنى من والتقدير يشرب منها عباد الله وقال بعض العلماء يشرب بمعنى يروى يروى ومعلوم أن الري يستلزم الشرب فتكون يشرب هنا دالة على مان الشرب باللزوم وعلى الري ويكون هذا أبلغ مما لو كنا يشرب منه لأن الإنسان قد يشرب ولا يروى وهذا الأخير هو مذهب نحاة البصر، أي أنهم يجعلون، أي أنهم يحولون الفعل إلى معنى إيش مناسب للحرف ليكون الفعل دالا على معناه اللفظي وعلى معناه التضمني أو لا؟ ما النزومية؟ طيب؟ نعم محمد؟ نعم. نعم بعد كل ما صح يكون بدلا يكون عفوا هنا بين المسائل قال ابن مالك وصالحا لبدليه يرى في غير نحوي يا غلام يعمر ونحو بش بن تابع البخيه وليس ان يبدل بالمرضي في هاتين المسالتين فقط نعم مصطفى نعم هل الخوف محقق؟ طيب إذا كان محققا فإن الجماعة تسقط عنه. وحينئذ؟ لا لا يكون ترك واجب. ما دام ما دامت ما دام عضو الجماعه يسقط في الخوف بقي الآن غير واجب عليه. نعم. نعم. نعم. نعم. الجبن بارك الله فيه في نوعا جبن طبيعي وهو الأول الخوف أما الجبن الذي يؤدي إلى ترك الواجب هذا ما يمكن نعم نعم نعم نعم نعم نعم أي لكن فرق بين هذا وهذا زيادة إيمان المؤمن بالمصائب زيادة إيمان بالقدر ورضا بما صنع الرب أما أما إيمان الكافر فهذا إيمان ضرورا ولهذا فلما نتجمع للبر هم يشركون إيمان ضرورا ما هو ما هو إيمان رضا واقتناع وتسليم المؤمن يرضى ويقتنع ويسلم فتجد منشرح الصدر أما ذاك لا إنما يؤمن من أجل حصول غرضه الدنيوي فقط ولهذا إذا حصل عنه غرضه الدنيوي عاد إلى ما كان عليه واضح؟ نعم أيهم أصحى قولين الشيخ؟ قوله بالتضمن أو قوله في العالم؟ الذي أرى أن الأصحى القول بالتضمن أو بالتضمين. <تصفيق> لكن القول بالتضمين ما يتسنى لكل واحد إنما يفهمه شخص طالب علم يفهم التلازم بين المعنى المراد وبين المعنى الذي يدل على ظهر الأفض فهو صعوبة ولهذا نقول إن عجزت عن التضمين فاجعل الحرف مو بحرف مناسب المذكور. كيف تضمن؟ فيه. يدخلون في الكفر مساريء. واضح؟ نعم. قراءة ملك خافون فيها قراءة ملك. ليه ما هي ماذا كفحت؟ بفتحها ماذا كفحت؟ ماذا كفحت؟ يعني حذف اليوم حذف اليوم حذف اليوم اليو أو أو, أو, أو بقاوة. ما عندي ماذا كفحت؟ إذا استبدلنا حرف الباء من صح عين يشرب من منها القرح إذا اذا استبدلنا يشرب بمعنى اروى عينا يروى بها بها يعني احنا قد قاعد فيها سلم لا يا اخي يعني يروى بسببه ويشرب بسببه لا يشرب منها بعض من التبعيث والباء ساهي نعم واضح طيب عبد الله اللهم يعني ومن اتبعك المؤمن حسبه حسبهم الله يسر يعني يجوز كيف يجوز يجوز مع الفاصل قوله واحد مع الفاصل يجوز قوله واحد أما مع علامة الفاصل فبيه خلاف والصحيح جوازه واتقوا الله الذي يتسائلنا به ها. نعم والحامي وكفر به والمسجد الحرام يقرأ ماذا ماذا غير لانفسهم انما الذين لهم ليزدادوا اثما ولهم من شيخ راجح قال الله تبارك وتعالى ولا يحسن الذين يسرعون في الكفر تكلمنا على هذه الجمله من الايه وقلنا ان قوله تعالى في الكفر خلاف ما يتوقعه السامع إذ أن المسارأة تتعدى إلى كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وهنا جاءت في, في مكان إله واختلف العلماء في مثل هذا التركيب هل التجوز بحرف الجر أو بالفعل الذي تعدى بحرف الجر على قولي أحدهما أن التجوز بحرف الجر يعني أن يعني أننا نقدر حرفا مناسبا للفعل، فنقول في بمعنى إلى والثاني أن التجوز في الفعل بمعنى أن نضمن الفعل معنا يتعدى بفي وقلنا إن الثاني أولا وأدق وأعمق فيرمى المسارعون فيه إيش؟ يدخلون فيه بسرعة يدخلون فيه بسرعة فإذا فسرنا يدخلون فيه بسرعة تضمن المسارعة والدخول في الشيء يقولونه في الكفر أصل الكفر السطر ومنه الكفر الكفر وهو وعاء الطلع طلع النخل وهو معروف لدى الجميع ولكنه في الاصطلاح هو جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه أو ترك ما يستلزم الكفر بتركه هذا تعريف الكفر جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو حرف واحد من كتاب الله نعم أو جحد بعضه ولو حرفا واحدا من كتاب الله أو ترك العمل الذي يستلزم تركه الكفر يعني مثل الصلاة فتركها كفر وإن لم يجحد وجوبها إنهم لن يضلوا الله شيئا. الجملة هنا محلها مما قبلها تعليل، محل تعليل أي مهما ساروا في الكفر فإنهم لن يضر الله شيئا وقول لن يضر الله أي لن يلحق الضرر به جل وعلا وتقدس عن أن ينال بضرر وفي الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الله تعالى قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرذي فتضروني وقول الشيء أن لن يضر الله شيئا هذا عام في هذا نكره في سياق النفي والنكره في سياق النفي تفيد العموم يعني لن يضر الله أي شيء لا في ذاته ولا في ملكه ولا في أسمائه وصفاته ولا في غير ذلك لن يضر الله شيئا أبدا وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي أشرنا إليه آنفا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء ثم قال تعالى يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرى أن يريد الله سبحانه وتعالى بكفرهم ألا يجعل لهم حظاً أي نصيباً في الآخرة ولرادة هنا إرادة كونية أن يريد أن يشاء إن شاء الله أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة أي أن لا يصير لهم نصيباً في الآخرة لا قليلاً ولا كثيراً وهكذا كل مكافر ليس له نصيب في الآخرة المؤمن له نصيب في الآخرة لكن قد يسلق لعذاب وقد يسلق ثم قال ولهم عذاب عظيم لهم أي لهؤلاء الذين يسألون الخفر عذاب أي عقوبة عظيم أي ذو عظمة وعظمة كل شيء بحسبه ففي مقام المدح تكون العظمة مدحا وفي مقام الذم تكون العظمة دمًا. فقوله تعالى هذا إفك عظيم هكذا جاء في القرآن ها؟ في أي آية هذا بهتان عظيم سبحانك هذا بهتان عظيم كلمة عظيم هنا من باب الذم. ولها عرش عظيم من باب المدح المهم من العظم في كل موضع عند حسب قد يكون مدحا وقد يكون ذنما هنا العقوبة لا شك أنها مكروهة عند الإنسان أن يعاقب فهي بالنسبة ل... ل... لعدل الله أو لفعل الله عدل وبالنسبة للمخلوق المعذب ذأ قبح وذنب في هذه الآية الكريمة من الفوائد تهديد هؤلاء الذين يسارعون في الكفر. لقوله ولا يحزنك إنهم نجد الله. ألاهم أنك أمرهم فسوف يعذبون. ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق. لأنه يحزن هؤلاء الذين يسارعون في الكفر. ولو لا حرصه عليه الصلاة والسلام ما حزن الكفر. ومنها بيان ما يلحق النبي صلى الله عليه وسلم من الهم أو من الحزن لعدم إسلام الأمة وذلك لمحبته للخير عليه الصلاة والسلام حتى الذين ينسلون في الكفر نحزنه عملهم لأنه يود أن يسلموا ومن فائد هذه الآية الكريمة بيان ما يقع فيه صفهاء بني آدم من الخطأ والخطل لكون هؤلاء يسارعون في الكفر مع أنه ضرر عليهم وهلاك ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء الضرر عن الله وأنه لا تضره مع سيدة كما لا تنفعه طاعة الطائعين لقوله إنهم لن يضر الله شيء فإن قيل إن الله قد أثبت أن بعض عباده يؤذيه في قوله تعالى إن ال يؤذون الله و... إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وفي قوله في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وعن الدهر فكيف نجمع بين نفل الضرر وإثبات الأذية فالجواب أن يقال لا يلزم من الأذية الضرر فقد يتأذى الإنسان بالشيء ولا يتضرر به أرأيت لو صلى إلى جانبك أو جلس إلى جانبك رجل قد أصل أكل بصلاً وثوماً فإنك تتأذى بما معه أو برائحته ولكن لا تضر ولكن لا تضر فلا يلزم من الأذية تتضرر وحينئذ لا معارضة بين بين نفي الضرر عن الله عز وجل وإثبات الأذية ومن فائد هذه الآية بيان غنى الله عز وجل عن كل من سواه لقوله إنهم لن يضر الله شيئاً ومن فائدها إثبات الإرادة لله عز وجل لقوله يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخر وقد قسم العلماء إرادة الله تعالى إلى قسمين إرادة الكونية وإرادة الشرعية فالكونية هي ما يتعلق بفعله والشرعية ما يتعلق بشرعه. توالب الكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. الكونية يلزم فيها وقوع مراد والشرعية لا يلزم فيها وقوع مراد. فالإذن الفروق كم ثلاثة الأول أن الإرادة الكونية تتعلق بفعله والثانية بشرعج ثانيا الكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة الثالث الكونية يلزم فيها وقوع نهراتها والشرعية لا يلزم طيب فإذا قال قائل ما تقولون في إيمان أبي بكر أهو مراد بالإرادة الكونية أو الشرعية والجواب الأخ أدي وراك يا سليم أين إرادة كونية وشرعية صحيح صحيح لأنه وقع بالإرادة الكونية، ولأنه متعلق بالشرع كما يحبه الله. طيب وما تقول في إيمان أبي لها؟ مراد شرعا لا كونا لا كونا، لأن الله لو أراده كان كونا لكان. تمام. طيب وما تقول؟ في كفر المسلم نعم هل هو مراد الله أو لا؟ أول شيء يكون مسلم ثم يكفر إيه إيه إيه إنها إرادة كونية كونية لا هو الآن مسلم ما تقول في كفر هو الآن مسلم نعم يريد اللهم أن يكفر شرعا طيب المهم الآن هذا مسلم فما تقول بالنسبة لكفره الكفر وهو حال وهو لا مسلم هل هو مراد شرعا أو مراد كونا كون يا من داود ليس مراد الله كوناً ولا شرًا واضح لأن الآن مسلم ما كفر لو أراد الله أن يكفر لكفر وهل هو مراد شرعا كفره لا إذن هذا انتف انتفى فيه الإرادتان وإيمان المؤمن سمعت فيه الإرادتان صح طيب إيمان الكافر في ال ال الشرعيه كفر الكافر الكونية غير مراد هو مراد كونا غير مراد شرعا وإيمان الكافر مراد شرعا غير مراد كونا وإسلام المسلم مراد كونا وشرع وكفر الكافر ليس مرادا كونا ولا شرعا كفر الكاف مراد الكوني لا شرعا طيب واضح الآن إذا فيه ما تشمل في الإرادة وما تنتفي في إرادتها وما فيه الإرادة الشرعية فقط وما فيه الإرادة الكونية فقط عرفتم وهذا التقسيم لا تظن أنه مجرد تزيين هذا التقسيم هذا مهم لأن من الناس من قال إن المعاصي غير مرادة لله لا كونا ولا شرع مع أنها واقع فيقولون إن معصية العاصي غير مرادة لله لا كونا ولا شرع نوفقهم على شرع غير مرادة شرعا لكنه مرادة كونا طيب ولهذا يقولون كل المعاصي فهي محبوب لله ليش؟ كان لأن الله أرادها كوناً، فإذا أرادها كوناً لولا أنه يحبها ما أرادها، وعلى هذا على هذا يتبين أن هذا التقسيم ليس مجرد وشي وتسجيل لله، بل وراءه أمر معنوي من فائد هذه الآية الكريمة أنه لا حظ للكافر في الآخرة لأنه مخلٍ في النار. يقوله يريد الله أن لا يجللهم حظا في الآخرة ومن فوائدها بالمفهوم أن الكافر قد يكون له حظ في الدنيا وكبره لامع من الحظ في الدنيا فإن قال قائل إن الله قال في كتابه ولو أن أهل القراءة من واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فهذا يدل على أن الكافر لا يحصل له نعيم في الدنيا قلنا نعم الأصل أن لا يحصل له نعيم في الدنيا هذا الأصل لكنه قد ينعم استدراجا كما قال تعالى والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملينهم إن كيدي متين ومن فائد هذه الآية الكريمة إثبات الآخرة وأنها حق وأن الناس ينقسمون فيها إلى قسمين منهم من له نصيب ومنهم من لا نصيب له لقوله في الآخرة ومن فائدها إثبات العقوبة لهؤلاء الكفار فليس حظهم أن لا يجدوا حظا في الآخرة بل لا يجدون حظاً في الآخرة، ومع ذلك يعذبون. ليس ليت الأمر أن يحرموا من النعيم أو من الحظ والنصيب، بل الأمر أشد. ولهذا يقول يا مالك ليقضي علينا ربك. السريع. وقال, وقال الذين كفروا في النار لخ لخزنة جهنم. إيش؟ يدعو ربكم. وقال الذين كفروا. إيش؟ لخزانة الجهنم. أدعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. بسم الله. عشان. ثم قال تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. هذا هذه الآية صلتها بما قبلها أنها كالتوكيد لها. قوله إن الذين اشتروا الكفر أي يختار الكفر على الإيمان وإلا فإن الكفر ليس سلعة يباع ويشترى فالاشترى هنا بمعنى الاختيار وترك الطرف الآخر وقوله اشتروا الكفر بالإيمان إذا قال قائل هم لم يؤمنوا قلنا لكن اختيارهم من الكفر أخرجهم من الفطرة التي كانوا عليها وهي التوحيد فهم اشتروا الكفر بعد الإيمان وسبق من الكفر وأما الإيمان فإنه في اللغة قيل التصديق واستدلوا لذلك بقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا وقيل الإقرار والإقرار أخص من التصديق واستدل هؤلاء بأن بأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فلا بد أن تتعدى بما تتعدى به ومن المعدوم أن الإيمان لا يتعدى كما يتعدى التصديق فإنك تقول صدقته ولا تقول آمنته لا تقول آمن إذن فليس معناهما واحدا بل معنى الإيمان اللقاء وهذا في اللغة أما في الشر فهو الإقرار المستلزم للقبول والإدعان الإقرار المستلزم للقبول والإدعان ليس مجرد الإقرار بإيمان بل لا بد من أن يقبل ما جاء به الرسول ويُدعي له ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا مع أنه مقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يقبله ولم يدعي له فلم يكن مؤمنا وإذا كان هذا هو الإيمان أي الإقرار المستلزم للقبول والإدعان فإنه يتضمن جميع شرائع الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان شامل للاعتقاد وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب أيضا عمل القلب والجوارح وقول وقول اللسان واعتقاد القلب أربعة أشياء كلها من من الإيمان إنهم نعم إن لا يسرق من لا يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم لن يضر الله شيئا كالأثى السابقة تماما ولهم عذاب أليم هنا قال إنه أليم وهنا قال إنه عظيم فيجتمع في عذابهم ياذي بالله العيران، ها والألم، وعليم هنا بمعنى مؤلم، بمعنى مؤلم، وليست بمعنى شديد، فهي بمعنى اسم الفاعل من الرفاع من آلمه لمه إلاما، فهو مؤلم. وهل يأتي فعيل بمعنى؟ مفعل لا. مثاله نبي فما أنا نابه أحمد أه. إيه صح السميع بمعنى المسلم على حد قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوم الداعي السميع يعني المسلم في هذه الآثة الكريمة بيان شدة رابط الكفار بالكفر لأنهم اشتروه اشتغاءا والمشتري طالب للسلعة نعم فهم يأخذونها وعياذ بالله الرغبة يأخذون الكفر الرغبة ومن فوائد الآيات الكريمة بيان خسران هؤلاء حيث أخذوا الكفر بدلا عن الإيمان وهذه أخسر صفقة على وجه الأرض أن يأخذ الإنسان الكفر بالإيمان طائعا طيبةً به نفسه والعياذ بالله ومن فائد الآية الكريمة بيان كمال الله عز وجل وأنه لا تضره طاعة المعاصرين ولا تنبعه طاعة الطائعين لقوله إنهم لن يضر الله شيئاً ومن فوائده كمال سلطان الله حيث أن هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيمان لم يضر الله شيئا مع أن المعروف أن الملك كلما قلت جنوده ضعفت قوته إلا الله عز وجل فإنه لا ضره شيء. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن عذاب هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيمان عذاب مؤلم ولذلك قال الله تعالى وهم يصارفون فيها يصارفون ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل نعم نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فينادون توبيخا أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير فذوقوا فمال الظالمين من نصد ثم قال تعالى ولا أن الذين كفروا أنما نليلهم خير لأنفسهم إنما نليلهم ويقفوا ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهيم ولا يحسبن الذين كفروا أي لا يظن الذين كفر وفيها قراءة الثانية السبعية ولا تحسبن الذين كفر وقولها أن ما نمليلهم أي نمهلهم عن الأخذ بالعقوبة خيرا أو خيرا خير لأنفسهم وهنا يقع تساؤل لماذا كانت خير مع أنه قال نملي والفعل مضال ينصب المحول به أن أن ما نرينا لكن أن ما هنا ما اسم اسموصول ولا أنما حرف حصر. ما اسموصول اسم اسماء النعم. نعم صح. إذا يكون التقدير أن الذي نولي لهم خير. أن الذي نولي لهم خير. مع أن عندي مرصومة متصلة بأن. نعم. وهذه فصورتها صورة الحصر. ولكن هذا لا يمنع من أن تكون اسم موصولا لأن العلماء اتبعوا في رسم المصحف الرسم العثماني وإلا لو مشينا على القاعدة الموجودة الآن لكتبت أن وحدها وما وحدها قال الله تعالى إنما نملي لهم هذه إنما عدد حصل إنما نملي لهم أي نمهدهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين قولوا ليزدادوا إثماً اللام التعليل باعتبار فعل الله يعني أنه عز وجل يمر من أجل زيادة الأثم وووللعاقبة باعتبار حال المشركين أو الكافرين لانهم ما كفروا لأجل أن يزدادوا إثما ولكن ولكن كفرهم كان سببا لزيادة الإثم وقوله ليزدادوا إثما أي إلى إثمهم لأن الرجل إذا كفر عشرة أيام وزاد يوما زاد كفرا إذا زاد عشرة أيام أخرى زاد أكثر وهكذا فهم ليعادوا بالله لا يستفيدون من دنياهم بل يزدادون بذلك كفراً ولهم عذاب مهين مهين مذل من الإهانة وذلك لأنهم إنما كفروا استكباراً وعلواً فعوقبوا بعذابٍ يذلهم ويهينهم يقول عز وجل ولا يحسب أن الذين كفروا إلى آخره من فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن يظن أن إمهال الله له خير له من أين تؤخذ؟ من النهي والأصل في النهي التحريم فلا يجوز للإنسان أن يأتر بإمهال الله له ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل بحكمته قد, قد يستدرج بعض الخلق فيعطيه النعم تترى وذاك متجاوز لحدوده ليبلغ في الطغيان غايته حتى إذا أخذه لم يفلت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا لينلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وتلقوا له تعالى وكذلك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد فإن قال قائل هل تقيسون العاصي على الكافر بمعنى أنه قد يمهل له وهو مقيم عن المعصية نعم قد نقول بالقياس بجامع أن كل واحد منهما أمهله الله ولم يعاقبه وقد نقول بعدم القياس، وذلك لأن الكفر أعظم من من الفسق، ولكن من من رجع إلى ظاهر القرآن تبين له أنه حتى الفاسق ربما يمهل له، يقوله تعالى ولو أن هالقرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يعتبر في عمره وهل وهل هو قد أنظاه في طاعة الله؟ هل يبشر بالخير؟ وينظاه في معصية الله؟ والله تعالى وجر عليه النعم فليعلم فليعلم أن هذا إيش استدراج؟ نعم فلا منه أنه أنه ومن فوائد هذه الآيات الكريمة الإشارة إلى أن الإنسان قد يترقى بظواهر الحال ولو كان من المتقين ولا سبنا الكفر وإنما إلى خير لهم وسم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما فالإنسان قد يغتر بظاهر الحال ويقول إن الله لم ينعم علي نعمه إلا لأنني أهد كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات زيادة الآتاء بقوله ليزداد أثما فتدل بالمفهوم على زيادة الإيمان كذا لأنه إذا زاد أثما فما نقص عن أثم كان زيادة في الإيمان ولهذا قال الأهل السنة إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ومن فوائد هذه الآية الكريم هي العقوبة المذلة لهؤلاء لقوله ولهم عذاب مهين ومن فوائدها أيضا أن الجزاء من جنس من جنس العمل فإن هؤلاء لما استقبروا على الخلق وعلوا عليهم أذى الله ثم قال أنت الوقت ترى أنا ما ما خلاص طيبة إيش, إيش مثل جاء بالصدق نعم الله فعل هو نفسه لا نعم أقره غير أقر له أقره يعني لم ينكر عليه وأقر بي اعتره به لكن الإطار أعظم أخص ليس كل مصدق مقررا يعني يصدق في نفس الشيء. نعم هل بأن بأن هو اوفر يعني إيه؟ هو هو من إيه؟ من إيه؟ واضح مصدق هنا مؤمن بمعنى معنا فالإيمان إذا اذا تعدى باللام صار ما التصديق طيب الله بين الإيمان في الستيق. نعم. يعني نقول ملايك ملايك فيه فيه نعم المعد كما هو إيمان بالله ملاك التأخير لا يطابق الإيمان في هذا البحث الحقيقة ما ما رأيت أحد بحثه هو سجد فيه إلا شيخ في كتاب الإيمان. وأنكر على من قال إن الإيمان هو التصديق. نعم. بالنسبة لكان الله لما تشاهد مثلًا بطريقة يعني هل تتأسف على تمر لهم إذا؟ إيه ولو مثلا واحد مثلا نعم. والله الله مهدي, الله مهدي. نعم. كيف نتفق؟ طيب عارف. لا سيما إذا كمن رؤسًا لأن الرؤس إذا هلاهم الله اهتدى بهم أه. أمة. يعني طيب عليك اللي عنده لا فرض كفاءه قديه فرض كفاءه نعم ما عارف. اللي عندي ما اذكر كل ما في <تصفيق> وقال عبد العاما مع عاصر قبل عبد Laukun ilmiä ovat tarrodilaiset. Tämä tarkoittaa, että he eivät saa olla ihmisiä, jotka ovat Muslimit, vaan Allah on valmis heille ja he ovat valmiita tehtäviin. Tämä on siksi, että he ovat valmiita tehtäviin. Tämä حتى <تصفيق> يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليضيعكم على الغيب ولكن الله يجتبئ بالرسل من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله طوره هو خير لهم بل هو شر لهم سيقعون ما دخلوا به يوم القيامه وللله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله أول الذين قاروا إن الله تقير ونحن وأغنياء سنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء بغير حق ونقول ذر وعذاب الحريق ذلك بما قدتمت أيديكم وأن الله ليس بظلام من <تصفيق> عوض بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفر هذا مبتل مناقشة نعم توناس نعم قال الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارون في الكفر إنهم لي يضر الله شيئا إلى آخر الآية الخطاب في هذه الآية لمن؟ صلى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تصحل كل من يتأتى خطابه؟ لا يصدق طيب من الذي يفيده هذا النهي؟ أحسن يعني يفيد حزن النبي عليه الصلاة والسلام على عدم هؤلاء الإسلام هؤلاء الكفار وعلى مسارعتهم في الكفر. قوله يسارعون في الكفر لماذا عدا يسارعون فيه؟ مع أن المعروف أن تعد بإله نعم عشرة. المعروف أن يسارع تتعدى بإله مثل وسارعوا إلى مغفرة فلماذا عديت هنا بفي ما حضرت قد <تصفيق> يكون بعض الشيخ أنه إذا وصلوا لكفة سارعوا فيه فازدادوا منها وهو فارع لكن كيف نخرج يعني أنها عديت بفي مع أنها تعدى بإله مم. أي هو القول هو ما هو بال راح نقتريده معنا لكن لم تتصدى تبرعم سليم نعم في بمعنى اله احسنت هذا اول الثاني معنى <تصفيق> نعم يعني إذا التغمين هو بالفعل لا بالحرف على المعنى الأول التغمين بالحرف ضمن معنى إله وعلى الثاني التغمين في الفعل طيب أيه أيهما أفصح خالد أفصح يتضمن المعنى وزيادة طيب هل لك أن تأتي بمثال سوى هذا يوضح الموضوع؟ نعم. أين يشرب بها عباد الله؟ <تصفيق> يشرب تتعدى إيش في الأصل؟ بمنع. طيب. وهنا عودة بالبيع. خرجها على وجهين. هذا وجه. يعني نبدأ ضمنت معنى من؟ فيها. بالفعل، يعني بالفعل، عين يروى يروى ويشرب منها؟ عين. عينا يشرب. بها. عينا يروى بها؟ وإذا قلنا يروى بها فهي تتضمن الشرب، لأنه لا ريا إلا بعد الشرب. واضح؟ ما سجلت تلفي. طيب طيب كيف نجمع بين قوله تعالى إنهم لا الله شيئا وبين قوله تعالى والذين إن الذين إن الله ورسوله لا من الضرر يكون, فيه يكون فيها عديا <تصفيق> <تصفيق> لا, لا من فيها ضرر لا فيها ضرر قد يتأذى الإنسان بشيء ولا ولا يَتَطَرَرُ به مثل, مثل الذين يستهزون بالنبي عليه لا لا ما نريد مثال بالنسبة لله ورسوله عادي طبيعي عادي قد ولكن لا يؤذيه يؤذيه بكلامه ولا يضر طيب هذا معنى هذا معنى حسي جلس إلى جنبك رجل آكل ثوما آه. لا قد نعم. ولكن لا يظهر صح إذن عند المثل معنى يتكلم على الإنسان ويؤذين بكلامه ولكن لا يظهر يأكل مثلا يجلس إلى جنبه آكل ثوما أتأذى به ولكن لا أتضر إذا لا يزمن أذيها الضرر وبهذا لا يكون هناك تعارض بين هذه الآية وبين قوله إن ليذن الله ورسوله يرى يا حجاج ما معنى أن لا أجعلهم حظاً في الآخرة طيب نصيباً كلمة حظا هنا هل هي للعموم أقول لكم سلسل. العموم باي لاي طريق كان العموم هنا العموم له مواضع يعني طرق فما هو طريق العموم هنا اي ما هو التركيب الذي استفاد منه العموم لا يا اخي لا ترى جاءت في لأنها نكرة جاءت في سياق النتو والقاعدة أبيض الله ما تعرفها ما فهمت السؤال طيب يعني بأي طريق حصل العموم الطريق هو أنها نكرت جاءت في سياق النتو ما معنى قوله اشتروا الكفر بالإيمان خالد يعني أخذ الكفر بديلاً عن, عن الإيمان طيب يقول علماء البلاغة إن في هذه الجملة مجاز بالاستعار التصريحية التبعية أو الاستعارة المكنية هل تعرف ذلك؟ نعم. إيه نعم يقول هذه يجوز أن, تج أن تجعلها استعارة تبعية أو استعارة مكنية. ترى أنا ما درسكمياه. نعم. لكن مشوف اللي عنده شيء من العلم. أجته. إما تخطي وما تصل. نعم. وعذارك الله عز وجل قال من الذي يشتري بالإيمان؟ هذه استعارة يعني كأنه وضع الكبر. شبه. شبه بالشيء الذي بالسلعة تشتاق. تشتاق. طيب. ها فاستعارة. فاستعارة. بدل إيمان. فحذف المشبه به. ورمز اليه بشيء من اللوازم والله ما عندكم عن بلا زكي استعاره من ايش اي شبه الكفره بالسلعه التي تباع وتشترى وحذف المشبه به اي نعم لكن رمز اليه بشيء من اللوازم وهو الشرق طيب هذا على أنها مكنيه على أنها تصحيحية تبعية. حذف المشرب. وهو الكاف الذي اشترى. لا. تص تصحيحية معناها أنها تجرى الاستعارة بالفعل أو باسم الفاعل. يعني بشيء مشترك. فهنا اشتروا بمعنى اختاروا. فشبه على اختيار بالشراء، ثم اشتق من لفظ الشراء اشتروا على سبيل السعارة التصلحية التبعية. عرفتم؟ نعم. يتركوها ماذا ما ماذا؟ ما أنا ظننت في تراث سابق. طيب. في قوله تعالى ولا يحسب الذين كفروا ان ما من خير لانفسهم اشكال نحوي خالد قال رفع, رفع خير نعم خبر عنه خبر اسمها الاسم الماء. طيب هل الكتابة هنا في المصحف شاعري على القواعد المع المعروفة الآن، ها. غير الشاعري على القواعد، هاه؟ القواعد المعروفة الآن أن النفس الأَنْ عن ما لأنها اسم وصف، وهنا كتبتها كأنها أدى الحصْد يا أصل. طيب ما معنى الإملاء؟ أن من ملِّهُم إيش معنى ملِّه؟ أم لا له نمهره إنما نمهره نمهره ألا في قوله تعالى يزداد إثما آدم زكريا هل هي للتعليم أو للعاقبة تعليم يعني أن الله أمهلهم من أجزيات الإثم فيكون الله تعالى قد أراد منهم شر ومشار. فهد الله سبحانه وتعالى حتى لم يكفروا حتى الكفر كان كان يعني باعتبار فعل الله يجوز أن نجعلها التعليم وباعتبار فعلهم هم ما, ما هم عليه تكون للعاقبة ولابد لأنهم لا يحبون أن تطول أعمارهم لأجل أن يزادوا لكن الله عز وجل قد يحب بذلك الحكمة التقطة هذه أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصلاقات قادمة مع تحيات مؤسسة مؤسس الاستقامة الإسلامية, الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 06 364 ورقم صندوق البريد 2-500-1000